بقد وتي مولى يا بنا الصبر ودارنه العنس وشمس الاصيل لم لا ذل يطيب القدوم لنا السرور لنا وعمر النواحي وعم البطاق لمستقبل دائر جاءنا أشيره وداع لجاء ينادي البدار البدار البدار لمنهج أهل مدى والفلاح بمدرس دار للمصطفى نساهم في نفع كل النواة بمدرسة الدار للمصطفى نساهم في نفع كل النواة نناجد بالقول إخواننا لبذل الجهود وغذ الكفا إليكم نوجه أشبالنا إذا أمن القلب غير فان المعالي صعاب على شباب التكاسر والانقراض فضم كالعتبر الجريء الاصول مع الصدق واسلك بدرب الصلاح حباك اله الورى يا خيال واذهب عنك شهورا وأذكى صلاه على المصطفى وأهل وصحب مساء صباح على المصطفى مساء